فالصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله واتصل سنده ولم يكن به شذوذ ولا علة قادحه والحديث الحسن كالصحيح إلا أن الرواة المعروفين بالصدق فيهم قصور في الضبط عن ضبط رواه الصحيح فالحديث الضعيف ما فقد شرطا من شروط الصحة والحسن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 ان البخاري ومسلما اخرجاه في صحيحيهما وعند ابن تيميه في كتابه منتقى الاخبار يستعمل هذا الاصطلاح وهو متفق عليه فيما رواه البخاري ومسلم واحمد بن حنبل وهناك اصطلاح رواه الشيخان والمراد بهما البخاري ومسلم هناك اصطلاح رواه الخمسه